بسم الله الرحمن الرحيم الشريف السابع من كتاب المزهر في علوم اللغة للإمام السيوطي رحمه الله تعالى من الخطأ قولهم ماء مانح وإنما يقال ملح وقولهم أخوه بلبن أمه وإنما يقال بلبان أمه واللبن ما يشرب من ناقة أو شات أو غيرهما من البهائم وقولهم دابة لا تردف وإنما يقال لا ترادف وقولهم نثر ذرعه وإنما يقال نسل أي ألقاها عنه وقولهم هو مطلع بحمله وإنما يقال مطلع وقولهم ما به من الطيبة وإنما يقال من الطيب وقولهم للنبث المعروف اللبلاب وإنما هو الحربلاب وقولهم مؤخرة الرحل والسرج وإنما يقال آخره وقولهم هذا لا يسوى درهما وإنما يقال لا يساوي وقولهم هو مني مد البصر وإنما يقال مد البصر أي غاية وقولهم شتان ما بينهما وإنما يقال شتان ما هما وقولهم هو مستأهل لكذا إنما يقال هو أهل لكذا وقولهم لم يكن ذلك في حسابي إنما يقال في حسباني أي ظني وقولهم فبها ونعمه، إنما يقال ونعمت وقولهم سألته القلولة في البيع إنما يقال الإقالة وقولهم رميت بالقوس وإنما يقال رميت عن القوس وقولهم اشتريت زوج نعال وانما يقال زوجي نعال وقولهم وقول مقراض ومقص وتوأم وانما يقال مقراضان ومقصان وتوأمان وقال ابن السكيتي في الاصلاح والتبريزي في تهديبه يقال غلت القدر ولا يقال غليت وانشد لأبي الاسود ولا أقول لقدر القوم قد غليت ولا أقول لباب الدار مغلوق أخبر أنه فصيح لا يلحن وقول العامة غليت لحن قبيح وكذلك قولهم باب مغلوق والصواب مغلق وقال ابن السكيت أيضا تقول لقيته لقاء ولقيانا ولقيانا ولقيا ولقا ولقيانة واحدة ولقيا ولقاءة واحدة ولا تقل لقاتا فانها مولده ليست من كلام العرب وقال أيضا يقال افعلي ذاك زياده ولا تقل زواده وحسب من هذا بسي قال وقال الأصمعي تقول شتان ما هما وشتان ما عمر وأخو ولا تقول شتان ما بينهما قال وقول الشاعر لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأغر ابن حاتم ليس بحجة إنما هو مولد والحجة قول الأعشى شتان ما نومي على كورها ونوم حيان أخي جابري قال ابن السكين ومما تضعه العامة في غير موضعه قولهم خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين وإنما التنزه التباعد عن المياه والأرياف ومنه قيل فلان يتنزه عن الأقذار قال وتقول تعلمت لمت العلم قبل أن يقطع سرك وسررك وهو ما يقطع من المولود مما يكون متعلقا بالسرة ولا تقل قبل أن تقطع سرتك إنما السرة التي تبقى قال وتقول كان متهجرين فأصبح يتكلمان ولا تقول يتكلمان وتقول هذه عصايا وزعم الفراء أن أول لحن سمع بالعراق هذه عصاك وتقول هذه أتان ولا تقول أتانه وهذا طائر وأنساه ولا تقول وأنساته وهذه عجوز ولا تقول عجوزة وتقول الحمد لله إذا كان كذا وكذا ولا يقال الحمد لله الذي كان كذا وكذا حتى تقول به أو منه أو بأمره وفي يقال للمرأة إنسان ولا يقال إنسانا والعامة تقول وفي كتاب ليس لابن خالوي العامة تقول نقل بالضم للذي يتنقل به على الشراب وإنما هو النقل بالفتح ويقول ويقولون سوسا وإنما هو سوسا ويقولون مشمشة لهذه الثمرة وإنما هي مشمشة وقال الموفق البغدادي في ذيل الفصيح اللحن يتولد في النواحي والأمم بحسب العادات والسيرة فمما تضعه العامة في غير موضع قولهم قدور برام والبرام هي القدور واحدها برمة وقول المتكلمين المحسوسات والصواب المحسات من أحسست الشيء ادركته وكذا قولهم ذاتي والصفات الذاتية مخالفة للأوضاع العربية لأن النسبة إلى ذات زوي ويقال للسائل شحاذ ولا يقال شحاس بالساء وقرة ولا يقال أكره واجتر البعير ولا يجوز بالشين وفي النسبة إلى الشافعي شافعي ولا يجوز شفعوي وفي فلان ذكى ولا يجوز زكاوه والخباز والخباز ولا يقال الخبيز وأراني يريني ولا يجوز أوراني والسلجم بالسين المهملة ولا يجوز بالمعجمة وشرذمة وطبرزز وزحل للحقد كله بالذال المعجمة وهن المرأة وحروها بالتخفيف والعامة تشددهما النوع الثاني والعشرون معرفة خصائص اللغة من ذلك أنها أفضل اللغات وأوسعها قال ابن فارس في فقه اللغة لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها قال تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فوصفه سبحانه بأبلغ ما يوصف به الكلام وهو البيان وقال تعالى خلق الإنسان علمه البيان فقدم سبحانه ذكر البيان على جميع ما توحد بخلقه وتفرد بإنشائه من شمس وقمر ونجم وشجر وغير ذلك من الخلائق المحكمة والنشاية المتقنة فلما خص سبحانه اللسان العربي بالبيان علم أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه فإن قال قائل فقد يقع البيان بغير اللسان العربي لأن كل من أفهم بكلامه على شرط لغته فقد بين قيل له إن كنت تريد أن المتكلم بغير اللغة العربية قد يعرب عن نفسه حتى يفهم السامع مراده فهذا أخص مراتب البيان لأن الأبكم قد يدل بإشارات وحركات له على أكثر مراده ثم لا يسمى متكلما. فضلا عن أن يسمى بينا أو بليغا وإن أردت أن سائر اللغات تبينوا إبانة اللغة العربية فهذا غلط لأن لو احتجنا إلى أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما امكننا ذلك إلا باسم واحد ونحن نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء المسميات بالأسماء المتردفة فأين هذا من ذاك وأين لسائر اللغات من الساعة ما للغة العرب هذا هذا ما لا خفاء به على ذي نهية وقد قال بعض علمائنا حين ذكر ما للعرب من الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير وغيرها من سنن العرب في القرآن فقال وكذلك لا يقدر احد من التراجم على ان ينقله الى شيء من الالسنة كما نقل الانجيل عن السريانية الى الحبشية والرومية وترجمة التوراة والزبور وسائر كتب الله عز وجل بالعربية لان غير العرب لم تتسع في المجاز اتساع العرب ألا ترى أنك لو أردت ان تنقل قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء لم تستطع أن تأتي لهذه بألفاظ مؤدية عن المعنى الذي اودعته حتى تبسط مجموعها وتصل مقطوعها وتظهر مستورها فتقول إن كان بينك وبين قوم هدنة وعهد فخفت منهم خيانة ونقضا فأعلمهم أنك قد نقطت ما شرطته لهم وآذنهم بالحرب لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على الاستواء وكذلك قوله تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف وقد تأتي الشعراء بالكلام الذي لو أراد مريد نقله لاعتاص، وما أمكن إلا بمبسوط من القول وكثير من اللفظ ولو أراد أن يعبر عن قول امرئ القيس من في حجراته بالعربية فضلا عن غيرها لطال عليه وكذا قول القائل والظن على الكاذب ونجارها نارها وعي بالأسناف وانشأي يرملك وهو باقعة وقلب لو رفع وعلى يدي فخضم وشأنك إلا تركه متفاقم وهو كثير بمثله طالت لغة العرب دون اللغات ولو أراد معبر بالاعجميه أن يعبر عن الغنيمة والإخفاق واليقين والشك والظاهر والباطن والحق والباطل والمبين والمشكل والاعتزاز والاستسلام لعي به والله تعالى أعلم حيث يجعل الفضل ومما اختصت به العرب بعد الذي تقدم ذكره قلبهم الحروف عن جهاتها ليكون الثاني أخف من الأول نحو قولهم ميعاد ولم يقولوا موعاد وهما من الوعد إلا أن اللفظ الثاني أخف ومن ذلك تركهم الجمع بين الساكنين وقد يجتمع في لغة العجم ثلاثة سواك ومنه قولهم يا حار ميلا إلى التخفيف ومنه, ومنه اختلاسهم الحركات في مثل فاليوم أشرب غير مستحقب ومنه الادغام وتخفيف الكلمة بالحذف نحو لم يكو ولم قبل ومن ذلك إضمارهم الأفعال نحو امرأة اتقى الله وأمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك ومما لا يمكن نقله البتة أوصاف السيف والأسد والرمح وغير ذلك من الأسماء المترادفة ومعلوم أن العجم لا تعرف للأسد أسماء غير واحد فأما نحن فنخرج له خمسين ومئة اسم. وحدثني أحمد بن محمد بن بندار قال سمعت أبا عبد الله بن خالويه الهمذان يقول جمعت للأسد خمسمائة اسم. وللحية مئتين قلت ونظير ذلك ما في فقه اللغة للتعارب قد جمع حمزة بن حسن الاصبهاني من أسماء الدواهي ما يزيد على أربعمائة وذكر أن تكاثر أسماء الدواهي من الدواهي قال ومن العجائب أن أمة وسمت معنا واحدا بمئين من الألفاظ ثم قال ابن فارس وأخبرني علي بن أحمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن دريد قال حدثنا ابن أخي الأصمعي عن عمه أن الرشيد سأله عن شعر لابن حزام العكلي ففسره فقال يا أصمعي إن الغريب عندك لغير غريب قال يا أمير المؤمنين ألا أكون كذلك وقد حفظت للحجر سبعين اسما؟ قال ابن فارس فأين لسائر الأمم مال العرب ومن ذا يمكنه أن يعبر عن قولهم ذات الزمين وكثرة ذات اليد ويد الدهر وتخاوصة النجوم ومجت الشمس ريقها ودرأ الفيل ومفاصل القول وأتى بالأمر من فصه وهو رحب العطن وغمر الرداء ويخلق ويفري وهو ضيق المجم قلق الوضين رابط الجأش وهو الوى بعيد المستمر وهو شراب بأنقع وهو جذيلها المحكك وأذيقها المرجب وما أشبه هذا من بارع كلامهم ومن الإيماء اللطيف والإشارة الدالة وما في كتاب الله تعالى من الخطاب العالي أكثر وأكثر كقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة ويحسبون كل صيحة عليهم واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها واية تبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا ولا يحيق المكر السيء الا باهله وهو اكثر من ان ناتي عليه وللعرب بعد ذلك كلم تلوح في أثناء كلامهم كالمصابيح في الدجا كقولهم للجموع للخير قثوم وهذا أمر قاتم الأعماق أسود النواحي واقتحف الشراب كله وفي هذا الأمر مصاعب وقحم وامرأة حيية قذعة وقد تقادعوا تقادع الفراش في النار وله قدم صدق وذا أمر أنت أدرته ودبرته وتقاذفت به النوى واشتف الشراب ولك قرعة هذا الأمر أي خياره وما دخلت لفلان قريعة بيت وهو يبهر القرينة إذا جاذبته وهم على قرو واحد أي طريقة واحدة وهؤلاء قابين الملك وهو قشع إذا لم يثبت على أمر وقشبه بقبيح لطخه وصبي قصيع لا يكاد يشب وأقبلت مقاصر الظلام وقطع الفرس الخيل تقطيعا إذا خلفها وليل أقاس لا يكاد يبرح وهو منزول قفز وهذه كلمات من قدحة واحدة فكيف إذا جال الطرف في سائر الحروف مجالا ولو تقصينا ذلك لجاوزنا الغرب ولما حوته أجلاد وأجلاد هذا ما ذكره ابن فارس في هذا الباب وقال في موضع آخر باب ذكر ما اختصت به العرب من العلوم الجليلة التي اختصت به الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام ولولاه ما ميز فاعل من مفعول ولا مضاف من منعوت ولا تعجب من استفهام ولا صدر من مصدر ولا نعت من تأكيد وزعم ناس يتوقف عن قبول أخبارهم أن الفلاسفة قد كان لهم إعراض ومؤلفات نحو وهو كلام لا يعرج على مثله وإنما تشبه القوم آنفا بأهل الإسلام فأخذوا من كتب علمائنا وغيروا بعض الفاظها ونسبوا ذلك إلى قوم ذوي اسماء منكره بتراجم بشعة لا يكاد لسان ذي دين ينطق بها وادعوا مع ذلك أن للقوم شعرا وقد قرأنا فوجدناه قليل المآثر والحلاوة غير مستقيم الوزن بلا الشعر شعر العرب وديوانهم وحافظ مآثرهم ومقيد حسابهم ثم للعرب العروض التي هي ميزان الشعر وبها يعرف صحيحه من سقيمه ومن عرف دقائقه وأسراره وخفاياه علم أنه يربي على جميع ما يحتج به هؤلاء الذين ينتحلون معرفة حقائق الأشياء من الأعداد والخطوط والنقط. التي لا اعرف لها فائدة. غير انها مع قلة فائدتها ترك الدين. وتنتج كل ما نعوذ بالله منه. هذا كلام ابن فارس. ثم قال. وللعرب حفظ الانساب. ولا يعلم احد من الامم. عني بحفظ النسب عناية العرب. قال الله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فهي ايه ما عمل بمضمونها غيرهم فصل قال ابن فارس انفردت العرب بالهمز في عرض الكلام مثل قرا ولا يكون في شيء من اللغات إلا ابتداء قال ومما اختصت به لغة العرب الحاء والطاء وزعم قوم أن الضاد مقصورة على العرب دون سائر الأمم وقال أبو عبيد قد انفردت العرب بالألف واللام التي للتعريف كقولنا الرجل والفرس فليست في شيء من لغات الأمم غير العرب انتهى صفر. وقال ابن فارس في فقه اللغة في موضع اخر باب الخطاب الذي يقع به الافهام من القائل والفهم من السامع يقع ذلك من المتخاطبين من وجهين احدهما الاعراب والاخر التصريف اما الاعراب فبه تميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين وذلك أن قائلا لو قال ما احسن زيد غير معرض لم يوقف على مراده فإذا قال ما أحسن زيدا أو ما أحسن زيد أو ما أحسن زيد أبان بالإعراض عن المعنى الذي أراده وللعرب في ذلك ما ليس لغيرهم فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين المعاني يقولون مفتح للآلة التي يفتح بها ومفتح لموضع الفتح ومقص لآلة القص ومقص للموضع الذي يكون فيه القص ومحلب للقدح يحلب فيه ومحلب للمكان يحتلب فيه ذوات اللبن ويقولون امرأة طاهر من الحيض لأن الرجل لا يشرقها في الحيض وطاهرة من العيوب لأن الرجل يشركها في هذه الطهارة وكذلك قاعد من الحبل وقاعدة من القعود ويقولون هذا غلاما أحسن منه رجلا يريدون الحالة في شخص واحد ويقولون هذا غلام أحسن منه رجل فهما إذا شخصان ويقولون كم رجلا رأيت في الاستخبار وكم رجل رايت في الخبر يراد به التكسير وهن حواج بيت الله اذا كنا قد حججنا وحواج بيت الله اذا اردنا الحج ويقولون جاء الشتاء والحطب اذا لم يرد ان الحطب جاء انما اريد الحاجة اليه فان اريد مجيئهما قال والحطب واما التصريف فإن من فاته علمه فاته المعظم لأن نقول وجد وهي كلمة مبهمة فإذا صرفت افصحت فقلت في المال وجدا وفي الضالة وجدانا وفي الغضب موجده وفي الحزن وجدا ويقال القاصط للجائر والمقصط للعادل فتحول المعنى بالتصريف من الجور الى العدل ويقولون للطريقة في الرمل خبه ولل... وللأرض بين المخصبة والمجدبة خبه وتقول في السماء السهلة الخوارة خار التخور خورا وخؤورا وفي الانسان اذا ضعف خار خورا وفي الثور خار خوارا وللمرأة الضخمة ضناك وللزكمه ضناك ويقولون للإبل التي ذهبت البانها شول وهي جمع شائله وللتي شالت أذنابها للقح شول وهي جمع شائل ولبقية الماء في الحوض شول ويقولون للعاشق عميد وللبعير المتأكل السنام عمد إلا غير ذلك من الكلام الذي لا يحصى فصل وقال ابن فارس في موضع آخر باب نظم للعرب لا يقوله غيرهم يقولون عاد فلان شيخا وهو لم يكن شيخا قط وعاد الماء آجنا وهو لم يكن آجنا فيعود قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم فقال عاد ولم يكن عرجونا قبل وقال تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم ولم يكن في ملتهم قط ومثله يرد الى ارذل العمر وهو لم يكن في ذلك قط يخرجونهم من النور الى الظلمات وهم لم يكونوا في نور قط فصل في جملة من سنن العرب التي لا توجد في غير لغتهم قال ابن فارس فمن سنن العرب مخالفة ظاهر اللفظ معناه كقولهم عند المدح قاتله الله ما اشعر فهم يقولون هذا ولا يريدون وقوعه وكذا هوت امه وهبلته وثكلته وهذا يكون عند التعجب من اصابة الرجل في رميه او في فعل يفعل قال ومن سنن العرب لاستعارة وهي ان يضعوا الكلمة للشيء مستعارة من موضع اخر فيقولون ان شقت عصاهم اذا تفرقوا وكشفت عن ساقها الحرب ويقولون للبليد هو حمار قال ومن سنن العرب الحذف والاختصار يقولون والله أفعل ذاك تريد لا أفعل وأتانا عند مغيب الشمس أو حين أرادت أو حين كادت تغرب قال ذو الرمة فلما لبسنا الليلة أو حين نصبت له من خذ آذانها وهو جانح قال ومن سنن العرب الزيادة إما للأسماء أو الأفعال أو الحروف نحو ويبقى وجه ربك أي ربك ليس كمثله شيء وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أي عليه قال ومن سنن العرب الزيادة في حروف الاسم إما للمبالغة وإما للتسوئة والتقبيح نحو رعشنا للذي يرتعش وزرق للشديد الزرق وشبق للواسع الشذق وصلدم للناقة الصلبة والأصل الصلب ومنه كبار وطوال وطرماح للمفرط الطول وسمعنا نظرنا للكثيرة التسمع والتنظر ومن سننهم الزيادة في حروف الفعل مبالغة يقولون حل الشيء فإذا انتهى قالوا حلولا ويقولون فلولا وثنون قال ومن سنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر قال الحارث بن عباد قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي فكرر قوله قرب مربط النعامة مني في رؤوس أبيات كثيرة عناية بالأمر وإرادة الإبلاغ في التنبيه والتحذير قال ومن سنن العرب اضافه الفعل الى ما ليس فاعلا في الحقيقة يقولون اراد الحائط ان يقع اذا مال وفلان يريد ان يموت اذا كان محتضرا قال ومن سنن العرب ذكر الواحد والمراد الجمع كقولهم للجماعة ضيف وعدو قال تعالى هؤلاء ضيفي وقال ثم يخرجكم طفلة وذكر الجمع والمراد واحد او اثنان قال تعالى ان يعفى عن طائفة والمراد واحد ان الذين ينادونك من وراء الحجرات والمنادى واحد بما يرجع المرسلون وهو واحد بدليل ارجع اليهم فقد صغت قلوبكما وهما قلبان وصفة الجمع بصفة الواحد نحو وان كنتم جنبا والملائكة بعد ذلك ظهير وصفة الواحد او الاثنين بصفة الجمع نحو برمة اعشار وثوب اهدام وحبل احذاق قال جاء الشتاء وقميصي اخلاق وارض سباسب يسمون كل بقعة منها سبسبا لاتساعها قال ومن الجمع الذي يراد به الاثنان قولهم امرأة ذات اوراك ومآكم قال ومن سنن العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجمع فيقال للرجل العظيم انظروا في امري وكان بعض اصحابنا يقول انما يقال, انما يقال هذا لان الرجل العظيم يقول نحن فعلنا فعلى هذا الابتداء خوطبوا في الجواب ومنه في القرآن قال رب ارجعون قال ومن سنن العرب ان تذكر جماعة وجماعة او جماعة وواحدا ثم تخبر عنهما بلفظ الاثنين كقوله ان المنية والحتوف كلاهما يوفي المخارم يرقبان سوادي وفي التنزيل إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما قال ومن سنن العرب أن تخاطب الشاهد ثم تحول الخطاب إلى الغائب أو تخاطب الغائب ثم تحوله إلى الشاهد وهو الالتفات وأن تخاطب المخاطب ثم يرجع الخطاب لغيره نحو فإن لم يستجيبوا لكم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للكفار فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله يدل على ذلك قوله فهل أنتم مسلمون وان يبتدا بشيء ثم يخبر عن غيره نحو والذين يتوطون منكم ويذرون أزواجا يتربصن فخبر عن الأزواج وترك الذين قال ومن سنن العرب أن تنسب الفعل إلى اثنين وهو لأحدهما نحو مرج البحرين إلى قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنهما يخرجان من الملح للعذب وإلى الجماعة وهو لأحدهم نحو وإذ قتلتم نفسا فدارتم فيها والقاتل واحد وإلى أحد اثنين وهو لهما نحو والله ورسوله أحق أن يرضوه قال ومن سنن العرب أن تأمر الواحدة بلفظ أمر الاثنين نحو إفعال ذلك ويكون المخاطب واحدا أنشد الفراء فقلت لصاحبي لا تحبسنا بنزع أصوله وجدز شيحة وقال فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعة وقال الله تعالى القيا في جهنم وهو خطاب لخزنة النار والزبانية قال ونرى أن أصل ذلك أن الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة نفر فجرى كلام الواحد على الصاحبين. ألا ترى أن الشعراء أكثر الناس قولا يا صاحبي ويا خليلي قال ومن سنن العرب أن تأتي بالفعل بلفظ الماضي وهو حاضر أو مستقبل أو بلفظ المستقبل وهو ماضي النحو أتى أمر الله أي يأتي كنتم خير أمة أي أنتم واتبعوا ما تتل الشياطين أي ما تلت وأن تأتي بالمفعول بلفظ الفاعل نحو سر كاتم أي مكتوم وماء دافق أي مدفوق وعيشة راضية أي مرضي بها وحرما آمنا أي مأمونا فيه وبالفاعل بلغض المفعول نحو عيش مغبون أي غاب ذكره ابن السكيت قال ومن سنن العرب وصف الشيء بما يقع فيه نحو يوم عاصف وليل نائم وليل ساهر قال ومن سنن العرب التوهم والإيهام وهو ان يتوهم أحدهم شيئا ثم يجعل ذلك كالحق منه قولهم وقفت بالربع أسأله وهو أكمل عقلا من أن يسأل رسما يعلم أنه لا يسمع ولا يعقل لكنه تفجع لما رأى السكن رحلوا وتوهم أنه يسأل الربع اين تأو، وذلك كثير في أشعارهم قال ومن سنن العرب الفرق بين ضدين بحرف أو حركة كقولهم يدوى من الداء ويداوى من الدواء ويخفر إذا نقض من أخفر ويخفر إذا أجار من خفر ولعن إذا أكثر اللعن ولعن إذا كان يلعن وهزأ وهزأ وسخرة وسخرة قال ومن سنن العرب البسط بالزيادة في عدد حروف الاسم والفعل ولعل أكثر ذلك لإقامة وزن الشعر وتسوية قوافيه، كقوله وليلة خامدة خمودا طخياء تعشي الجدي والفرقودة إذا عمير هم أن يرقودة فزاد في الفرق الواو وضم الفاء لأنه ليس في كلامهم فعلول وكذلك زاد الواو في قوله لو أن عمرا هم أن يرقود أي يرقد. قال ومن سنن العرب القبض محاذاة للبسط وهو النقصان من عدد الحروف كقوله غرس الوشاحين صبوت الخلخل أي الخلخال ويقولون درس المنا يريدون المنازل ونار الحباح ومنه باب الترخيم في النداء وغيره ومنه قولهم لا ابن عمك أي لله ابن عمك قال ومن سنن العرب الاضمار إما للأسماء نحو ألا يسلم أي يا هذه أو للأفعال نحو أتعلبا وتفر أي أترى تعلبا ومنه إضمار القول كثيرا أو للحروف نحو ألا أي هذا الزاجري أشهد الوغى أي أن أشهد الوغى قال ومن سنن العرب التعويض وهو إقامة الكلمة مقام الكلمة كإقامة المصدر مقام الأمر نحو فضرب الرقاب والفاعل مقام المصدر نحو ليس لوقعتها كاذبة أي تكذيب والمفعول مقام المصدر نحو بأيكم المفتون أي الفتنة والمفعول مقام الفاعل نحو حجابا مستورة أي ساترة قال ومن سنن العرب تقديم الكلام وهو في المعنى مؤخر وتأخيره وهو في المعنى مقدم كقوله ما بال عينك منها الماء ينسكب أراد ما بال عينك ينسكب منها الماء وقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فأجل معطوفة على كلمة والتأويل ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب لازما لهم قال ومن سنن العرب أن يعترض بين الكلام وتمامه كلام نحو اعمل والله ناصري ما شئت. قال ومن سنن العرب أن تشير إلى المعنى إشارة وتومئ إيماء دون التصريح نحو, نحو طويل النجاد يريدون طول الرجل وغمر الرداء يومئون إلى الجود وطرب العنان يومئون إلى الخفة والرشاقة قال ومن سنن العرب الكف وهو أن تكف عن ذكر الخبر اكتفاء بما يدل عليه الكلام كقوله إذا قلت سيروا نحو ليلى لعلها جرى دون ليلى مائل القرن أعضب ترك خبر لعلها قال ومن سنن العرب أن تعير الشيء ما ليس له فتقول مر بين سمع الأرض وبصرها قال ومن سنن العرب أن تجري الموات وما لا يعقل في بعض الكلام مجرى بني آدم كقوله في جمع أرض أردون وقال تعالى كل في فلك يسبحون قال ومن سنن العرب المحاذاة وذلك أن تجعل كلاما ما بحذاء كلام فيؤتى به على وزنه لفظا وإن كان مختلفين فيقولون الغدايا والعشايا فقالوا الغدايا لانضمامها إلى العشايا ومثله قولهم أعوذ بك من السامة واللامة فالسامة من قولك سمت النعمة إذا خصت واللامة أصلها من ألمة لكن لما قرنت بالسامة جعلت في وزنها قال وذكر بعض أهل العلم أن من هذا الباب كتابة المصحف كتبوا والليل إذا سجى بالياء وهو من ذوات الواو لما قرن بغيره مما يكتب بالياء قال ومن هذا الباب قوله تعالى ولو شاء الله لسلطكم عليهم فاللام التي في لسلطهم جواب لو ثم قال فلقاتلوكم فهذه حوزيت بتلك اللام وإلا فالمعنى لسلطهم عليكم فقاتلوكم ومثله لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا فهما لا ما قسم ثم قال أو لا يأتيني فليس ذا موضع قسم لأنه عذر للهدهد فلم يقل ليقسم على الهدهد ان ياتي بعذر لكنه لما جاء به على اثر ما يجوز فيه القسم اجراه مجراه فكذا باب المحاده قال ومن الباب وزنته فتزن وكلته فكتال أي استوفاه كيلا ووزنا ومنه قوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أي تستوفونها لأنها حق للأزواج على النساء قال ومن هذا الباب الجزاء على الفعل بمثل لفظ نحو إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم أي يجازيهم جزاء الاستهزاء ومكروا ومكر الله ويسخرون منهم سخر الله منهم ونسوا الله فنسيهم وجزاء سيئة سيئة مثلها ومثل هذا في شعر العرب قول القائل ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين انتهى ما ذكره ابن فارس ومن نظائر الغدايا والعشايا ما في الجمهرة تقول العرب للرجل اذا قدم من سفر اوبة وطوبة اي ابت الى عيش طيب ومآب طيب والاصل طيبة فقالوه بالواو لمحاذاه اوبة وقال ابن خالويه إنما قالوا طوبه لأنهم ازوجوا به أوبه وفي ديوان الأدب يقال بفيه البرى وحمى خيبرى وشر ما يرى فإنه خيسرى يعني الخسران وهو على الازدواج وفيه يقال أخذني من ذلك ما قدوم وما حدث لا يضم حدث في شيء من الكلام إلا في هذا الموضع وذلك لمكان قدم على الازدواج وفي أمال القالي قال أبو عبيدة يقال خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة أي كثيرة الولد وكان ينبغي أن يقال مؤمرة ولكنه اتبع مأبورة والسكة السطر من النخس. وفي الصحاح قال الفراء يقال هنأني الطعام ومرأني إذا أتبعوها هنأني قالوها بغير ألف وإذا أفردوها قالوا أمرأني وفيه يقال له عندي ما ساءه وناءه قال بعضهم أراد ساءه وأناءه وإنما قال ناءه وهو لا يتعدى لأجل ساءه ليزدوج الكلام كما يقال اني لاتيه بالغدايا والعشايا والغداه لا تجمع على غدايا وفيه جمع الباب على ابوبه للازدواج قال هتاك أخبية واللاج ابوبه ولو افرده لم يجز وفيه يقال تعس له ونفسا وإنما هو نكس بالضم وإنما فتح هنا للازدواج وقال الفراء إذا قالوا النجس مع الرجس أتبعوه إياه فقالوا رجس نجس بالكسر وإذا أفردوه قالوا نجس بالفتح قال تعالى إنما المشركون نجس وفي الصحاح يقال لا دريت ولا تليت تزويجا للكلام والأصل ولا تليت وهو افتعلت من قولك ما ألوت هذا أي ما استطعته أي ولا استطعت قال ابن فارس ومن سنن العرب الاقتصار على ذكر بعض الشيء وهم يريدونه كله فيقولون قعد على صدر راحلته ومضى ويقول قائلهم الواطئين على صدور نعالهم ومن هذا الباب ويبقى وجه ربك ويحذركم الله نفسه أي إياه وتواضعت, وتواضعت سور المدينة قال وقد جاء القرآن بجميع هذه السنن لتكون حجة الله عليهم آكد ولئلا يقولوا إنما عجزنا عن الاتيان بمثله لأنه بغير لغتنا وبغير السنن التي نستنها فأنزله جل ثناؤه بالحروف التي يعرفونها وبالسنن التي يسلقونها في أشعارهم ومخاطباتهم ليكون عجزهم عن الإتيار بمثله أظهر وأشعر انتهى وقال الفارابي في ديوان الأدب هذا اللسان كلام أهل الجنة وهو المنزه من بين الألسنة من كل نقيصة والمعلى من كل خسيسة والمهذب مما يستهجن أو يستشنع فبنى مباني باين بها جميع اللغات من اعراب اوجده الله له وتأليف بين حركة وسكون حلاه به فلم يجمع بين ساكنين أو متحركين متضادين ولم يلاق بين حرفين لا يأتلفان ولا يعذب النطق بهما أو يشنع ذلك منهما في جرس النغمة وحس السمع كالغين مع الحاء والقاف مع الكاف والحرف المطبقي مع غير المطبق مثل تاء الافتعال مع الصاد والضاد في أخوات لهما والواو الساكنة مع الكسره قبلها والياء الساكنة مع الضمة قبلها في خلال كثيرة من هذا الشكل لا تصر وقال في موضع آخر العرب تميل عن الذي يلزم كلامها الجفاء إلى ما يلين حواشيه ويرقها وقد نزه الله لسانها عما ينشفيه فلم يجعل في مباني كلامها جيما تجاورها قاف متقدمة ولا متأخرة أو تجامعها في كلمة صاد أو كاف إلا ما كان أعجبيا أعرف وذلك لجسأة هذا اللفظ يعني الصلابة، ومباينته ما أسس الله عليه كلام العرب من الرونق والعزوبة، وهذه علة أبواب الإذعام، وإدخال بعض الحروف في بعض، وكذلك الأمثلة والموازين اختير منها ما فيه طيب اللفظ وقُهبل منها ما يجف اللسان عن النطق، عن النطق به أولا مقرها. كالحرف الذي يبتدأ به لا يكون إلا متحركا والشيء الذي تتوالى فيه أربع حركات أو نحو ذلك يسكن بعضها فائدة جليلة قال الزمخشري في ربيع الأبرار قالوا لم تكن الكنى لشيء من الأمم إلا للعرب وهي من مفاخرها والكنية إعظام وما كان يؤهل لها إلا ذو الشرف من قومهم قال أقنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءه اللقب والذي دعاهم إلى التكنية الإجلال عن التصريح بالاسم بالكناية عنه ونظيره العدول عن فعل إلى فعل في نحو قوله وغيض الماء وقضي الأمر ومعنى كنيته بكذا سميته به على قصد الإخفاء والتورية ثم ترقوا عن الكونى إلى الألقاب الحسنة فقل من المشاهر في الجاهلية والإسلام من ليس له لقب إلا أن ذلك ليس خاصا بالعرب فلم تزل الألقاب في الأمم كلها من العرب والعجم خاتمة قال المطرزي في شرح المقامات كان يقال اختص العرب بأربع العمائم تيجانها والحبا حيطانها والسيوف سيجانها والشعر ديوانها قال وإنما قيل الشعر ديوان العرب لأنهم كانوا يرجعون إليه عند اختلافهم في الأنساب والحروب ولانه مستودع علومهم وحافظ آدابهم ومعدن أخبارهم ولهذا قيل الشعر يحفظ ما أودى الزمان به والشعر أفخر ما ينبي عن الكرم لولا مقال زهير في قصائده ما كنت تعرف جودا كان في هرم وأخرج ابن النجار في تاريخه من طريق إبراهيم بن المنذر قال حدثني أبو سعيد المكي عن من حدثه عن ابن عباس أنه دخل على معاوية وعنده عمر بن العاص فقال عمر إن قريشا تزعم أنك أعلمها فلما سميت قريش قريشا قال بأمر بين قال فسره لنا ففسره قال هل قال أحد فيه شعرا قال نعم قال سميت, سميت قريش بدابة في البحر وقد قال المشمرج ابن عمرو الحميري وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا تأكل الغس والسمينة ولا تترك فيه لذ الجناحين ريشا، هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كنيشا، ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشة تملأ الأرض خيله ورجال يحشرون المطية حشرا كشيشا. وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي ريحانة العامري قال قال معاوية لابن عباس لما سميت قريش القريش قال بدابة تكون في البحر من أعظم دواب يقال لها القرش لا تمر بشيء من الغث والسمين إلا أكلت قال فانشدني في ذلك شيئا فأنشده شعر طميري فذكر الأبيات النوع الثالث والعشرون معرفة الاشتقاق قال ابن فارس في فقه اللغة باب القول على لغة العرب هل لها قياس وهل يشتق بعض الكلام من بعض أجمع أهل اللغة إلا من شذ منهم أن للغة العرب قياسا. وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض واسم الجن مشتق من الاجتنان وأن الجيم والنون تدلان أبدا على الستر تقول العرب للدرع جنة وأجنه الليل وهذا جنين أي هو في بطن أمه وأن الإنس من الظهور يقولون انست الشيء أبصرت وعلى هذا سائر كلام العرب علم ذلك من علم وجهله من جهل قال وهذا مبني ايضا على ما تقدم من ان اللغة توقيف فان الذي وقفنا على ان لجتنان السد هو الذي وقفنا على ان الجن مشتق من وليس لنا اليوم ان نخترع ولا ان نقول غير ما قالوه ولا أن نقيس قياسا لم يقيسوه لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها قال ونقطة الباب أن اللغة لا تأخذ قياسا نقيسه الآن نحن انتهى كلام ابن فارس وقال ابن دحيه في التنوير الاشتقاق من أغرب كلام العرب وهو ثابت عن الله تعالى بنقل العدول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أتي جوامع الكلم وهي جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة فمن ذلك قوله فيما صح عنه يقول الله أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي وغير ذلك من الأحاديث والرحم مصدر كالرحمة وقال في شرح التسهيل الاشتقاق أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنا ومادة أصلية وهيئة تركيب لها ليدل بالثالية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفا أو هيئة كضارب من ضرب وحذر من حذرة وطريق معرفته تقليب تصاريف الكلمة حتى يرجع منها إلى صيغتين هي أصل الصيغ دلالة اضطراد أو حروفا غالبا كضرب فإنه دال على مطلق الضرب فقط أما ضارب ومضروب ويضرب وضرب فكلها أكثر دلالة وأكثر حروفا وضرب الماضي مساوي حروفا وأكثر دلالة وكلها مشتركة في ضادراء باء وفي هيئة تركيبها وهذا هو الاشتقاق الاصغر المحتجب، به واما الاكبر فيحفظ فيه المادة دون الهيئة فيقال قاف واو لام واو لام قاف واو قاف لام ولام قاف واو وتقاليبها الستة بمعنى الخفة والسرعة وهذا مما ابتدعه الامام ابو الفتح ابن جني وكان شيخه ابو علي الفارسي يأنس به يسيرا وليس معتمدا في اللغة ولا يصح ان يستنبط به اشتقاق في لغة العرب وانما جعله ابو الفتح بيانا لقوة ساعده ورده المختلفات الى قدر مشترك مع اعترافه وعلمه بانه ليس هو موضوع تلك وأن تراكيبها تفيد أجناساً من المعاني مغايرة للقدر المشترك وسبب إهمال العرب وعدم التفات المتقدمين إلى معانيه أن الحروف قليلة وأنواع المعاني المتفاهمة لا تكاد تتناها فخص كل تركيب بنوع منها ليفيدوا بالتراكيب والهيئات انواعا كثيرة ولو اقتصروا على تغاير المواد حتى لا يدل على معنى الإكرام والتعظيم إلا بما ليس فيه من حروف الإلام والضرب لمنافاتهما لهما لضاق الأمر جدا ولاحتاجوا إلى الوف حروف لا يجدونها بل فرقوا بين معتق ومعتق بحركة واحدة حصل بها تمييز بين ضدين هذا وما فعلوه اخصر وأنسب واخف ولسنا نقول إن اللغة أيضا اصطلاحية بل المراد بيان أنها وقعت بالحكمة كيف فرضت ففي اعتبار المادة دون هيئة التركيب من فساد اللغة ما بينت لك ولا ينكر مع ذلك أن يكون بين التراكيب المتحدة المادة معنى مشترك بينها هو جنس لأنواع موضوعاتها ولكن التحيل على ذلك في جميع مواد التركيبات كطلب لعنقاء مغرب ولم تحمل الأوضاع البشرية إلا على فهوم قريبة غير غامضة على البديهة فلذلك إن الاشتقاقات البعيدة جدا، إن الاشتقاقات البعيدة جدا لا يقبلها المحققون. واختلفوا في الاشتقاق الأصغر، فقال سيبويه والخليل وأبو عمرو وأبو الخطاب وعيسى بن عمر والأصمعي وأبو زيد وابن الأعربي والشيباني وطائفة بعض الكلم مشتق وبعضه غير مشتق. وقال الطائفة من المتأخرين اللغويين كل الكلم مشتق ونسب ذلك إلى سيبويه والزجاج وقال الطائفة من النظار الكلم كله أصل والقول الأوسط تخليط لا يعد قولا لأنه لو كان كل منها فرعا للآخر لدار أو تسلسل وكلاهما محال بل يلزم الدور عينا لأنه يثبت لكل منها أنه فرع وبعض ما هو فرع لا بد أنه أصل ضرورة أن المشتق كله راجع إليه أيضا لا يقال هو أصل وفرع بوجهين لأن الشرط اتحاد المعنى والمادة وهيئة التركيب مع أن كل منها حينئذ مفرع عن الآخر بذلك المعنى ثم التغييرات بين الأصل المشتق منه والفرع المشتق خمسة عشر الأول زيادة حركة كعلم وعلمة الثاني زيادة مادة كطالب وطلبة الثالث زيادتهما كضارب وضربة الرابع نقصان حركة كالفرس من الفرس الخامس نقصان مادة كثبت وثبات السادس نقصانهما كنزا ونزوان السابع نقصان حركة وزيادة مادة كغضب وغضبة الثامن نقص مادة وزيادة حركة كحرم وحرمان التاسع زيادتهما مع نقصانهما كاستنوق من الناقة العاشر تغير الحركتين كبطر بطرا. الحادي عشر نقصان حركة وزيادة أخرى وحرف كضرب من الضرب الثاني عشر نقصان مادة وزيادة أخرى كراضع من الرضاعة الثالث عشر نقص مادة بزيادة أخرى وحركة كخاف من الخوف لأن الفاء ساكنة في خوف لعدم التركيب الرابع عشر نقصان حركة وحرف وزيادة حركة فقط كعد من الوعد فيه نقصان الواو وحركة وحركتها وزيادة كسرة الخامسة عشر نقصان حركة وحرف وزيادة حرف كفاخر من الفخار نقصت ألف وزادت ألفا وفتح وإذا ترددت الكلمة بين أصلين في الاشتقاء طلب الترجيح وله وجود أحدوى الأمكانية كمهدد علما من الهدي أو المهدي فيرد إلى المهد لأن باب كرم أمكن وأوسع وأفصح وأخف من باب كر فيرجح بالأمكانية الثاني كون أحد الأصلين أشرف لأن لأنه أحق بالوضع له والنفوس أذكر له وأقبل كدوران كلمة الله في من اشتقها بين الاشتقاق من أليها أو لويها أو ولها فيقال من أليها أشرف وأقرب الثالث كونه أظهر وأوضح كالاقبال والقبل الرابع كونه أخصى فيرجح على الأعم كالفضل والفضيلة وقيل عكسه الخامس كونه أسهل وأحسن تصرفا كاشتقاق المعارضة من العرض بمعنى الظهور أو من العرض وهو الناحية فمن الظهور أولى السادس كونه أقرب والآخر أبعد كالعقار يرد إلى عقر الفهم لا إلى أنها تسكر فتعقر صاحبها السابع كونه أليق كالهداية بمعنى الدلالة لا بمعنى التقدم من الهوادي بمعنى المتقدمات الثامن كونه مطلقا فيرجح على المقيد كالقرب والمقاربة التاسع كونه جوهرا والآخر عرضا لا يصلح للمصطرية ولا شأنه أن يشتق منه فإن الرد إلى الجوهر حينئذ أولى لا. لأنه الأسبق فإن كان مصدرا تعين الرد إليه لأن اشتقاق العرب من الجواهر قليل جدا والأكثر من المفاضر ومن الاشتقاق من الجواهر قولهم استحجر الطين واستنوق الجمل فوائد الأولى قال في شرح التسهيل الأعلام غالبها منقول بخلاف أسماء الأجناس فلذلك قل أن يشتق اسم جنس لأنه أصل مرتجل قال بعضهم فإن صح فيه اشتقاق حمل عليه قيل ومنه غراد من الاغتراب وجراد من الجرد وقال في الارتشاف الأصل في الاشتقاق أن يكون من المفادر وأصدق ما يكون في الأفعال المزيدة والصفات منها وأسماء المصادر والزمان والمكان ويغلب في العلم ويقل في أسماء الأجناس كغراب يمكن أن يشتق من الاغتراب وجراد من الجرد الثانية قال في شرح التسهيل أيضا التصريف أعم من الاشتقاق لأن بناء: مثل قردد من الضرب يسمى تصريفا ولا يسمى اشتقاقا لأنه خاص بما بنته العرب الثالثة أفرد الاشتقاق بالتأليف جماعة من المتقدمين منهم الأصمعي وقطرب وأبو الحسن الأخفش وأبو نصر الباهلي والمفضل بن سلمة والمبرد وابن دريد والزجاج وابن السراج والرماني والنحاس وابن خالوي. الرابعة، قال الجواليقي في المعرب قال ابن السراج في رسالته في الاشتقاء مما ينبغي أن يحذر كل الحذر أن يشتق من لغة العرب لشيء من لغة العجم قال فيكون بمنزلة من ادعى أن الطير ولد الحوت الخامسة، في مثال من الاشتقاء الأكبر مما ذكره الزجاج في كتابه قال قولهم شجرت فلانا بالرمح تأويله جعلته فيه كالغصن في الشجرة وقولهم للحلقوم وما يتصل به شجر لأنه مع ما يتصل به كأغصان الشجرة وتشاجر القوم إنما تأويله اختلفوا كاختلاف أغصان الشجرة وكل ما يتفرع من هذا الباب فأصله الشجرة ويروى عن شيبة بن عثمان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فإذا العباس آخذ بلجام بغلته قد شجرها أي ضرب لجامها ليكفها قال أبو نصر صاحب الاصمعي معنى قوله قد شجرها أي رفع رأسها إلى فوق يقال شجرت أغصان الشجرة إذا تدلت فرفعتها والشجار مركب يتخذ للشيخ الكبير ومن منعته العلة من الحركة ولم يؤمن عليه السقوط تشبيها بالشجرة الملتفة والنخل يسمى الشجر قال الشاعر وأخبث طلع طلع كن لأهلهم وأنكر ما خيرت من شجراتي والمرعى يقال له الشجر لاختلاف نبته وشجر الأمر إذا اختلط وشجرني عن الأمر كذا وكذا معناه صرفني وتأويله أنه اختلف رأيك اختلاف الشجر والباب واحد وكذلك شجر بينه فلان أي اختلف بينهم وقد شجر بينهم أمر أي وقع بينهم انتهى وفي قوله والنخل يسمى الشجر فائدة لطيفة فاني رأيت في كتابي عمل من طب لمن حب للشيخ بدر الدين الزركشي بخطه إن النخلة لا تسمى شجرة وأن قوله صلى الله عليه وسلم فيها إن من الشجر شجره لا يسقط ورقها الحديث على سبيل الاستعارة لإرادة الإلغاز وما ذكره الزجاجي يرد ويمشي الحديث على الحقيقة فائدة قال ابن فارس في المجمل اشتبه علي اشتقاق قولهم لا أبالي به غاية الاشتباه غير أني قرأت في شعر ليلى الأخيالية تبالى رواياهم هبالة بعدما وردنا وحول الماء بالجم يرتمي وقالوا في تفسير التبالي المبادرة بالاستقاء يقال تبالى القوم إذا تبادروا الماء فاستقوا وذلك عند قلة الماء وقال بعضهم تبال القوم وذلك إذا قل الماء ونزح استقى هذا شيئا وينتظر الآخر حتى يجم الماء فيستقي فإن كان هذا هكذا فلعل قولهم لا ابالي به أي لا أبادر إلى اقتنائه والانتظار به بل أنبذه ولا اعتد به فائدة قال ابن دريد قال أبو عثمان سمعت الأخفش يقول اشتقاق الدكان من الدكدك وهي أرض فيها غلظ وانبساط ومنه اشتقاق ناقة دكا إذا كانت مفترشة السلام في ظهره في ظهرها أو مجبوبته لطيفة قال أبو عبد الله محمد بن المعلى الأزدي في كتاب الترقيص. حدثني هارون بن زكريا عن البلعي عن أبي حاتم قال سألت الأصمعي لما سميت منا قال لا أدري فلقيت أبا عبيدة فسألته فقال لم أكن مع آدم حين علمه الله الأسماء فأسأله عن اشتقاق الأسماء فأتيت أبا زيد فسألته فقال سميت منا لما يمنى فيها من الدماء وقال ابن خالويه في شرح الدريدية سمعت ابن دريد يقول سألت أبا حاتم عن سادق اسم فرس من أي شيء اشتقى فقال لا أدري فسألت الرياشية عنه فقال يا معشر الصبيان إنكم لتتعمقون في العلم فسألت أبا عثمان الأشنان داني عنه فقال يقال ثدق المطر إذا سال وانصب فهو ثادق فاشتقاقه من هذا سائدة قال أبو بكر الزبيدي في طبقات النحويين سئل أبو عمرو ابن العلاء عن اشتقاق الخيل فلم يعرف فمر اعرابي محرم فأراد السائل سؤال الاعرابي فقال له أبو عمرو دعني فإني ألطف بسؤاله وأعرف فسأله فقال الاعرابي استفاد الاسم من فعل السير فلم يعرف من حضر ما أراد العربي. فسألوا أبا عمر عن ذلك فقال ذهب إلى الخيلاء التي في الخيل والعجب ألا تراها تمشي العرضمة خيلاء وتكبرا فائدة قال حمزة بن الحسن الأصبهاني في كتاب الموازنة قال الزجاج يزعم أن كل لفظتين اتفقتا ببعض الحروف وإن نقصت حروف إحداهما عن حروف الأخرى فإن إحداهما مشتقة من الأخرى فتقول الرحل مشتق من الرحيل والثور إنما سمي ثورا لأنه يثير الأرض والثوب إنما سمي ثوبا لأنه ثاب لباسا بعد أن كان غزلا حسيبه الله كذا قال قال وزعم أن القرنان إنما سمى قرنانا لأنه مطيق لفجور امرأته كثور القرنان أي المطيق لحمل قرونه وفي القرآن وما كنا له مقرنين أي مطيقين قال وحكى يحيى بن علي ابن يحيى المنجم أنه سأله بحضرة عبد الله بن أحمد بن حمدون النديم من أي شيء اشتق الجرجير فقال لأن الريح تجرجره. قال وما معنى تجرجره قال تجرره قال ومن هذا قيل للحبل الجرير لأنه يجر على الأرض قال والجرة لما سميت جرة قال لأنها تجر على الأرض فقال لو جرت على الأرض لن كثرت قال فالمجرة لما سميت مجرة قال لأن الله جرها في السماء جرا قال فالجرجور الذي هو اسم المئة من الإذل لما سميت به فقال لأنها تجر بالأزمة وتقاد قال فالفصيل المجر الذي شق طرف لسانه لألا يرضع أمة ما قولك فيه قال لأنهم جروا لسانه حتى قطعوا قال فإن جروا أذنه فقطعوها تسميه مجرّا. قال لا يجوز ذلك. فقال يحيى بن علي قد نقضت الا التي أتيت بها على نفسك. ومن لم يدري أن هذا مناقضة فلا حس له انتهى. النوع الرابع والعشرون معرفة الحقيقة والمجاز. قال ابن سارس في فقل اللغة. الحقيقة من قولنا حق الشيء إذا وجب واشتقاقه من الشيء المحقق وهو المحكم يقال ثوب محقق النسج أي محكمه فالحقيقة الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة ولا تمثيل ولا تقديم فيه ولا تأخير كقول القائل أحمد الله على نعمه وإحسانه وهذا أكثر الكلام وأكثر آي القرآن وشعر العرب على هذا وأما المجاز فمأخوذ من جاز يجوز إذا استن ماضيا تقول جاز بنا فلان وجاز علينا فارس هذا هو, هذا هو الأصل ثم تقول يجوز أن تفعل كذا اي ينفذ ولا يرد ولا يمنع وتقول عندنا دراهم وضح وازنه وأخرى تجوز جواز الوازنة أي إن هذه وإن لم تكن وازنة فهي تجوز مجازها وجوازها لقربها منها فهذا تأويل قولنا مجاز يعني أن الكلام الحقيقي يمضي لسننه لا يعترض عليه وقد يكون, وقد يكون غيره يجوز جوازه لقربه منه إلا أن فيه من تشبيه واستعارة وكفن ما ليس في الأول وذلك كقولنا عطاء فلان مزن واكف فهذا تشبيه وقد جاز مجاز قوله عطاؤه كثير واف ومن هذا قوله تعالى سنسمه على الخرطوم فهذا استعارة وقال ابن جني في الخصائص الحقيقة ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة والمجاز ما كان بضد ذلك وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعاني ثلاثة وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه فإن عدمت الثلاثة تعينت الحقيقة فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الفرس هو بحر فالمعاني الثلاثة موجودة فيه أما أما الاتساع فلأنه زاد في أسماء الفرس التي هي فرس وطرف وجواد ونحوها البحر حتى إنه إن احتيج إليه في شعر أو سجع أو اتساع استعمل استعمال بقية تلك الأسماء لكن لا يفضي إلى ذلك أو لا يفضى إلى ذلك إلا بقرينة تسقط الشبه وذلك كأن يقول الشاعر علوت مطى جوادك يوم يوم وقد سمد الجياد فكان بحرا وكان يقول الساجع فرسك هذا اذا سمى بغرته كان فجرا واذا جرى الى غايته كان بحرا فان علم من دليل فلا لئلا يكون الباسا والغازا واما التشبيه فلان جريه يجري في الكثره مجرى مائه فلانه شبه العرض بالجوهر وهو اثبت في النفوس منه وكذلك قوله تعالى وادخلناه في رحمتنا هو مجاز وفيه المعاني الثلاثه اما السعه فلانه كانه زاد في اسم الجهات والمحال لسما هو الرحمه وأما التشبيه فلأنه شبه الرحمه وإن لم يصح دخولها بما يجوز دخوله فلذلك وضعها موضعة وأما التوكيد فلأنه أخبر عن المعنى بما يخبر به عن الذات وجميع أنواع الاستعارات داخلة تحت المجاز كقوله غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. وقوله ووجه كان الشمس حلت رداءها عليه نقي الخد لم يتخددي جعل للشمس رداء استعارة للنور لأنه أبلغ وكذلك قولك بنيت لك في قلبي بيتا مجاز واستعارة لما فيه من الابتساع والتوكيد والتشبيه بخلاف قولك بنيت دارا فإنه حقيقة لا مجاز فيه ولا استعارة وإنما المجاز في الفعل الواصل إليه قال ومن المجاز في اللغة أبواب الحذف والزيادات والتقديم والتأخير والحمل على المعنى والتحريف نحو واسأل ووجه الاتساع فيه أنه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة سؤاله والتشبيه أنها شبهت بمن يصح سؤاله لما كان بها والتوكيد أنه في ظاهر اللفظ أحال بالسؤال على من ليس من عادته الإجابة فكأنهم ضمنوا لأبيهم أنه إذا سأل الجمادات والجمال أم بأتق بصحة قولهم وهذا تناهن في تصحيح الخبر قال واعلم أن أكثر اللغة مع تامله مجاز لا حقيقة ألا ترى أن نحو قام زيد معناه كان منه القيام أي هذا الجنس من الفعل ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام وكيف يكون ذلك وهو جنس والجنس يطلق على جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع الآتي من الكائنات من كل من وجد منه القيام ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد في وقت واحد ولا في أوقات القيام كله الداخل تحت الوهم هذا محال فحينئذ قام زيد مجاز لا حقيقة على وضع كل موضع البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير ويدل على انتظام ذلك لجميع جنسه أنك تقول في جميع أجزاء ذلك الفعل فتقول قمت قومة وقومتين وقياما حسنا وقياما قبيحا فاعمالك إياه في جميع أجزائه يدل على أنه موضوع عندهم على صلاحه لتناول جميعها وكذلك التأكيد في قوله لعمري لقد أحببتك الحب كله وقوله يظنان كل الظن ألا تلاقيا يدلان على ذلك قال لي أبو علي قولنا قام زيد بمنزلة قولنا خرجت فإذا الأسد ومعناه أن قولهم خرجت فإذا الأسد تعريفه هنا تعريف الجنس كقولك الأسد أشد من الذئب وأنت لا تريد أنك خرجت وجميع الأسد التي يتناولها الوهم على الباب هذا محال وإنما أردت فإذا واحد من هذا الجنس بالباب فوضعت لفظ الجماعة على الواحد مجازا لما فيه من الاتساع والتوكيد والتشبيه أما الاتساع فلأنك وضعت اللفظ المعتاد للجماعة على الواحد وأما التوكيد فلأنك نظمت قدر ذلك الواحد بأن جئت بلفظه على اللفظ المعتاد للجماعة وأما التشبيه فلأنك شبهت الواحد بالجماعة لأن كل واحد منها مثله في كونه أسدا وإذا كان كذلك فمثله قعد زيد وانطلق وجاء الليل وانصرم النهار وكذلك ضربت زيدا مجاز أيضا من جهة أخرى سوى التجوز في الفعل وذلك لأن المضروب بعضه لا جميع وحقيقة الفعل ضرب جميعه ولهذا يؤتى عند الاستظهار ببدل البعض نحو ضربت زيدا رأسه وفي البدل أيضا تجوز لأنه قد يقول المضروب ضع رأسه لا كل الرأس قال ووقوع التوكيد في هذه اللغة أقوى دليلا على شيوع المجاز فيها انتهى كلام بنو... ابن جني ملخصا فصل قال الامام فخر الدين واتباعه جهات المجاز يحضرنا منها اثنى عشر وجها احدها التجوز بلفظ السبب عن المسبب ثم الاسباب اربعه القابل كقولهم سال الوادي والصوري كقولهم لليد انها قدرة والفاعل كقولهم نزل السحاب أي المطر والغائي كتسميتهم العنب بالخمر الثاني بلفظ المسبب عن السبب كتسميتهم المرض الشديد بالموت الثالث المشابهة كالأسد للشجاع الرابع المضادة كالسيئة للجزاء الخامس والسادس اسم الكل للجزء كالعام للخاص، واسم الجزء للكل كالاسود للزنجير السابع اسم الفعل على القوة كقولنا للخمرة في الدن إنها مسكرة الثامن المشتق بعد زوال المصدر التاسع المجاورة كالراوية للقربة العاشر المجاز العرفي وهو إطلاق الحقيقة على ما هجر عرفا كالدابة للحمار الحادي عشر الزيادة والنقصان كقوله ليس كمثله شيء وسأل القرية الثاني عشر اسم المتعلق على المتعلق به كالمخلوق بالخلق قالوا ولا يدخل المجاز بالذات إلا على اسماء الأجناس أما الحرف فلا يفيد وحده بل إن قرن بالملائم كان حقيقة وإلا كان مجازا في التركيب وأما الفعل فإنه يدل على المصدر واستناده إلى موضوع والمجاز في الاسناد عقلي وفي المصدر يستتبع تجوز العقل فلا يكون بالذات وأما الأسماء فالأعلام منها لم تنقل بعلاقة فلا مجاز فيها والمشتقات تتبع الأصول فلم يبق إلا أسماء الأجناس قالوا والمجاز إما لأجل اللفظ أو المعنى أو لأجلهما فالذي لأجل اللفظ إما لأجل جوهره بأن تكون الحقيقة ثقيلة على اللسان إما لثقل الوزن أو تنافر التركيب أو ثقل الحروف أو عوارضه بأن يكون المجاز صالحا لأصناف البديع دون الحقيقة والذي لأجل المعنى إما لعظمة في المجاز أو حقارة في الحقيقة أو لبيان في المجاز أو للطف فيه أما العظمة فكالمجلس وأما الحقارة فك قضاء الحاجة بدلا من التغوط وأما زيادة البيان فإما لتقوية حال المذكور كالأسد للشجاع أو للذكر وهو المجاز في التأكيد وأما التلطيف فنقول إنه لا شوق إلى الشيء مع كمال العلم به ولا كمال الجهل به بل إذا علم من وجه شوق ذلك الوجه إلى الآخر فتتعاقب الآلام واللذات ويكون الشعور بتلك اللذات أتم وعند هذا فالتعبير بالحقيقة يفيد العلم والتعبير بلوازن الشيء الذي هو المجاز لا يفيد العلم بالتمام فيحصل دغدغة نفسانية فكان المجاز آكد وألطف انتهى وذكر القاضي تاج الدين السبقي في شرح منهاج الأصول إن المجاز يدخل في الأعلام التي تلمح فيها الصفة كالأسود والحارس ونقله عن الغزالي فيستثنى هذا مما تقدم تنبيه قال الإمام وأتباعه المجاز خلاف الأصل لأنه يتوقف على الوضع الأول والمناسبة والنقل وهي أمور ثلاثة والحقيقة على الوضع وهو أحد الثلاثة فكان أكثر ولأن المجاز لو ساوى الحقيقة لكانت النصوص كلها مجملة بل المخاطبات فكان لا يحصل الفهم إلا بعد الاستفهام وليس كذلك ولأن لكل مجاز حقيقة ولا عكس يدل عليه أن المجازة هو المنقول إلى معنى ثاني لمناسبة شاملة والثاني له أول وذلك الأول لا يجب فيه المناسبة قال القاضي تاج الدين السبقي في شرح المنهاج الأصل تارة يطلق ويراد به الغالب وتارة يراد به الدليل فقولهم المجاز خلاف الأصل إما بمعنى خلاف الغالب والخلاف في ذلك مع ابن جني حيث ادعى أن المجاز غالب على اللغات أو بالمعنى الثاني والفرض أن الأصل الحقيقة والمجاز خلاف الأصل فإذا دار اللفظ بين احتمال المجاز واحتمال الحقيقة فاحتمال الحقيقة أرجح فصل قال القاضي عبد الوهاب في كتابه الملخص اعلم أن الفرق بين الحقيقة والمجاز لا يعلم من جهة العقل ولا السمع ولا يعلم إلا بالرجوع إلى أهل اللغة والدليل على ذلك أن العقل متقدم على وضع اللغة فإذا لم يكن فيه دليل على أنهم وضعوا الاسم لمسمى مخصوص امتنع أن يعلم به أنهم نقلوه إلى غيره لأن ذلك فرع العلم بوضعه وكذلك السمع إنما يرد بعد تقرر اللغة وحصول المواظبة وتمهيد التخاطب واستمرار الاستعمال وإقرار بعض الأسماء فيما وضع له واستعمال بعضها في غير ما وضع له فيمتنع لذلك أن يقال إنه يعلم به أن استعمال أهل اللغة لبعض الكلام هو في غير ما وضع له لامتناع أن يعلم الشيء بما يتأخر عنه قال فمن وجوه الفرق بين الحقيقة والمجاز أن يوقفنا أهل اللغة على أنه مجاز ومستعمل في غير ما وضع له كما وقفونا في استعمال أسد وشجاع وحمار في القوي والبليد وهذا من أقوى الطرق في ذلك ومنها أن تكون الكلمة تصرف بتثنية وجمع واشتقاق وتعلق بمعلوم ثم تجدها مستعملة في موضع لا يثبت ذلك فيه فيعلم بذلك أنها مجاز مثل لفظة أمر فإنها حقيقة في القول لتصرفها بالتثنية والجمع والاشتقاق تقول هذان أمران وهذه أوامر الله وأوامر رسوله وأمر يأمر امرا فهو آمر ويكون لها تعلق بآمر ومأمور به ثم تجدها مستعملة في الحال والأفعال والشأن عارية من هذه الأحكام فيعلم أنها فيه مجاز مثل وما أمر فرعون برشيد يريد جملة أفعاله وشأنه ومنها أن تطرد الكلمة في موضع ولا تطرد في موضع آخر من غير مانع فيستدل بذلك على كونها مجازا وذلك لأن الحقيقة إذا وضعت لإفادة شيء وجب اضطراضها وإلا كان ذلك ناقضا للغة فصار امتناع للطراض مع إمكانه دالا على انتقال الحقيقة إلى المجاز وذلك كتسمية الجد أبا فإنه لا يضطرد وكذا تسمية ابن الإبن ابنا قال ومنها ما ذكره القاضي أبو بكر من أن تقوية الكلام بالتأكيد من علامات الحقيقة دون المجاز لأن أهل اللغة لا يقون المجاز بالتأكيد فلا يقولون أراد الجدار إرادة ولا قالت الشمس قولا كطلع وذلك وكذلك ورد الكلام في الشرع لأنه على طريق اللغة قال تعالى وكلم الله موسى تكليما فتأكيده بالمصدر يفيد الحقيقة وأنه أسمعه كلامه وكلمه بنفسه لا كلاما قام بغيره انتهى ما ذكره القاضي عبد الوهاب وقال الامام وأتباعه الفرق بين الحقيقة والمجاز اما ان يقع بالتنصيص او بالاستدلال اما التنصيص فمن وجهين احدهما ان يقول الواضع هذا حقيقة وذاك مجاز او يقول ذلك أئمة اللغة قال الصفي الهندي لأن الظاهر أنهم لم يقولوا ذلك إلا عن ثقة والثاني أن يقول الواضع هذا حقيقة أو هذا مجاز فيثبت بهذا أحدهما وهو ما نص عليه وأما الاستدلال فبالعلامات فمن علامات الحقيقة تبادر الذهن إلى فهم المعنى والعراء عن القرينة أي إذا سمعنا أهل اللغة يعبرون عن معنى واحد بعبارتين ويستعملون إحداهما بقرينة دون الأخرى فنعرف أن اللفظ حقيقة في المستعملة بدون القرينة لأنه لولا استقرار أنفسهم على تعين ذلك اللفظ لذلك المعنى بالوضع لم يقتصر عادة ومن علامات المجاز إطلاق اللفظ على ما يستحيل تعلقه به واستعمال اللفظ في المعنى المنسي كاستعمال لفظ الدابة في الحمار فإنه موضوعا في اللغة لكل ما يدب في الأرض وفي تعليق ألكيا قد ذكر القاضي أبو بكر فروقا بين الحقيقة والمجاز فمن ذلك أن الحقيقة يقاس عليها والمجاز لا يقاس عليه فإن من وجد منه الضرب يقال له ضرب يضرب فهو ضارب فيطلق هذا الاسم على كل ضارب إذ هو حقيقة فيطلق ذلك على من كان في زمن واضع اللغة وعلى من يأتي بعده ولا, ولا يقال اسأل البساطة واسأل الحصيرة واسأل الثوبة بمعنى صاحبه قياسا على واسأل القرية الثاني إن الحقيقة يشتق منها النعوذ يقال أمر يأمر فهو آمر والمجاز لا يشتق منه النعوث والتفريعات الثالث إن الحقيقة والمجاز يفترقان في الجمع فإن جمع أمر الذي هو ضد للنهي أوامر وجمع الأمر الذي هو بمعنى القفض والشأن أمور فوائد الأولى قال ابن برهام في كتابه في الأصول اللغة مجتملة على الحقيقة والمجاز وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرين لا مجاز في لغة العرب وعمدتنا في ذلك النقل المتواتر عن العرب لأنهم يقولون استوى فلان على متن الطريق ولا متن لها وفلان على جناح السفر ولا جناح للسفر وشابت لمة الليل وقامت الحرب على ساق وهذه كلها مجازات ومنكر المجاز في اللغة جاحد للضرورة ومبطل محاسن لغة العرب قال امرؤ القيس فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي وليس للليل صلب ولا أرداف وكذلك سموا الرجل الشجاع أسدا والكريم والعالم بحرا والبليد حمارا لمقابلة ما بينه وبين الحمار في معنى البلادة والحمار حقيقة في البهيمة المعلومة وكذلك الأسد حقيقة في البهيمة ولكنه نقل إلى هذه المستعارات تجوز. وعندة الأستاذ أن حب المجاز عند مثبتيه أنه كل كلام تجوز به عن موضوعه الأصلي أو تجوز به عن موضوعه الأصلي إلى غير موضوعه الأصلي لنوع مقارنة بينهما في الذات أو في المعنى أما المقارنة في المعنى فكوصف الشجاعة والبلادة وأما في الذات فكتسمية المطر السماءً وتسمية الفضلة غائطا وعذرة والعذرة فناء الدار والغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا يرتادونه عند قضاء الحاجة فلما كثر ذلك نقل الاسم إلى الفضلة وهذا يستدعي منقولا عنه متقدما ومنقولا إليه متأخرا وليس في لغة العرب تقييم وتأخير بل كل زمان قدر أن العرب فقد نطقت فيه بالحقيقة، فقد نطقت فيه بالمجاز، لأن الأسماء لا تدل على مدلولاتها لذاتها. إذ لا مناسبة بين الاسم والمسمى ولذلك يجوز اختلافها باختلاف الأمم ويجوز تغييرها والثوب يسمى في لغة العرب باسم وفي لغة العجم باسم آخر ولو سمي الثوب فرسا والفرس ثوبا ما كان ذلك مستحيلا بخلاف الأدلة العقلية فإنها تدل لذواتها ولا يجوز اختلافها أما اللغة فإنها تدل بوضع واصطلاح والعرب نطقت بالحقيقة والمجاز على وجه واحد فجعلوا هذه حقيقة وهذا مجاز ضرب من التحكم فإن اسم السبع وضع للأسد كما وضع ذا الرجل الشجاع وطريق الجواب عن هذا أن نسلم له أن الحقيقة لا بد من تقديمها على المجاز فإن المجاز لا يعقل إلا إذا كانت الحقيقة موجودة ولكن التاريخ مجهول عندنا والجهل بالتاريخ لا يدل على عدم التقديم والتأخير وأما قوله إن العرب وضعت الحقيقة والمجاز وضعا واحدا فباطل، بل العرب ما وضعت الأسد اسما لعين الرجل الشجاع بل, بل اسم العين في حق الرجل هو الإنسان ولكن العرب سمت الإنسان أسدا لمشابهته الأسد في معنى الشجم